حي على الصلاه حي Hiya a felára! Hiya والصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا